تسلية المصاب بما في البلوى من النفع والثواب وتوقفنا عند صفحة 42 صفحة رقم 42 ومما يتسلى به المصاب ومما يتسلى به المصاب وما تسلل به المصاب مشكران درس ليس توفيقهم بارك الله فيهم باء لا بيت لهم ذو بارك الله في ا تفضل فليبدا إن شاء الله تعالى مسامح مره خضركم سامحونا بارك الله فيكم <تصفيق> وقت حصتكم قد بدا فتقبلوا بارك الله فيكم وسامحونا بارك الله فيكم على وقتكم وعلى حصتكم اسمعوا جزاكم الله عنا كثيرا نعزكم بارك الله <تصويق> بالذي بالذي الله إن الله انكم الله, إن الله إنك فيكم <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في يا صوت ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في صوت ان شاء الله يا طيب الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إذ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نستكمل طبعا يعني معزلة للأسف شريد يعني على التأخير ولكن نحن ممكن نخلي المعاد بعد العشاء بعد العشاء بتوقيت مصر لان العشاء بتخلص مثلا حاليا دلوقتي 9 وربع او 9 و10 في شاء الله هل هناك صوت اخوان يا الصوت كويس ولا في لا خير ان شاء الله إن شاء الله قدر الله ما شاء فعل وجزاكم الله خيرا اخواننا يا كويس ولا في مشكله في الصوت حد يا جماعه سامعني طيب بيقطع طب خليكم معايا لحظه كده معلش يا جماعه لو الساعه ان شاء الله 10 ان شاء طيب خير وعما يتسلى به المصاب أن يعلم أن المصيبه اما ان تكون تكفيره للذنوب او رفعا لدرجه وفي كل خير يا جماعه شوف كويس هننبهنا على الاولاد محدش يشغل النت عشان نعرف مدي درس اللهم استعان صباح الله صباح الدراسه الله اكبر الله عزيز لنا ينساءنا من الله وزيدك لله قال الله تعالى وما أصابكم من نصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال تعالى وما أصابكم من نصيبة فبما كسبت أيديكم إذن الله سبحانه وتعالى يكفر ذنوب العباد بأن يبتليه بمصائب بأن يبتليه بمصائب وربنا سبحانه وتعالى يعني نبه علينا أنه يعفو عن كثير الآية 30 في سلط الشور قال الله ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئه ما يزال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئه بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المفاليس وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده طب لسه يا جماعه لسه في تقطيع برده في الصوت هل يا جماعه لسه في تقطيع في الصوت برده طب لحظه جايس حد من الاولاد فاتح النت لحظه كده اما طب عليهم ربنا يهديهم خليكم معايا السلام عليكم في الماسك كده ولا في تقطيع فمن تحقق هذا وعرفه طيب الحمد لله وعرفه وشاهده بقلبه علم أن نعم الله على عبده المؤمن في البلاء أعظم من نعمه عليه في الرخاء وهذا تحقيق معنى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضي الله بالمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له إن أصابته صراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك إلا المؤمن يعني وسبحان الله ومنها هنا يعني كان يعرفون بالله لا يختارون إحدى الحالتين على الأخرى بل ايهما قدر الله رضوا به وقاموا بعبوديته سبحانه وتعالى فالمؤمن المؤمن يعني كما تعلمون اذا اصابته ضراء صبر الحمد لله على كل حال اللهم افرغ علينا صبرا اللهم انت المستعان ويرضى بقضاء الله لأن هذا يبقى تكفير للذنوب يعني عشان كده بنقول للايه للمسلمين والمسلمات ما تصلت عليك عدو أو ما تصلت عليك حاكم حاكم ظالم إلا بسبب أعمالنا قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا والآية واضحة جدا ما تصلت علينا عدو <تصفيق> وما تصلت علينا حاكم ظالم إلا بسبب ما اقترفناه من الذنوب يعني سبحان الله سخ تماما أن ما حدث في الاحتلال البريطاني أو الفرنسي أو البرتغالي ما تصلت علينا هؤلاء إلا بسبب ما أذنبنا وتركنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فسهل أو أنه يحتلك وسهل أنه يختصب أرضك ومالك وعرضك سبحان الله ليه؟ لأنك قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى وتركت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم فالإنسان ينظر حاله مع الله هل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هل لم عندما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى يحدث له بلاء هل الحال أنا عليها الآن أو هذا البلاء الذي أمر به هل هذا البلاء يعني ما حال مع الله سيء أم حسن فإن كان حسنا فسق تماما أن هذا رفعة في الدرجات وإذا كان سيئا سبحان الله فأعلم أن هذا تكفير للذنوب فالإنسان يراجع نفسه من أين, من أين دخل عليه وهكذا طيب الصفحة رقم 44 ومما يتسلى به المصاب أن يعلم أن سرور الدنيا وشرورها كأحلام نوم أو كظل زائل إن أضح... طبعا المقالة دي مشهورة جدا يا جماعة الدنيا إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا سبحان الله الدنيا إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا وإن صرت يوما أحزنت شهورا وين منحت يسيرا منعك كثيرا فلا يبقى لها حبور ولا يدوم فيها ثبور واعلم قال تعالى واعلم ان من حياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كماثل غيث كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ألم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم أيدي الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتباهي وتكاثر في الأموال يتباهي يتباهي إنسانا عند أموال كذا وكذا وعند أطيان كذا وكذا وعند أولاد كذا وكذا تباها ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله للدرجة أن في ناس جماعة عندها حاجة اسمها حب التملك حب التملك كثير جدا من الناس عنده حب التملك فتجد ولا حول ولا قوة إلا بالله حب التملك يعني إيه؟ يعني يفتخر مثلا أنه عنده شأة بالإيجار أفل عليها في مدينة القاهرة وعنده حتة أرض الفرنية متملكها في اسكندرية وعنده شليف العجمي وعنده مش عارف عمارة في الحتة الفرنية وهكذا عنده حب تملك ويجلس ولا حول ولا قوة إلا بالله ويفتخر بما عنده من هذه الأشياء وسبحان الله بعض الناس يعني كان شيخنا الشيخة المقدام رحمه الله قال قال حاجة عجيبة قوي قال وعنده الحاجات دي متملكها وممكن يكون حاجات ما أجرها وسعبها خرابات مقفولة وهو مبسوط جدا ان هي خرابة كده كالخربات كالمكان الخارب يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو لا في بعض الناس جماعة في بعض الناس يعني فيها هذه الخصبة حياكم الله يا الكريم الله يكلمك رب العالمين خلاص جماعة. كمثل غيث أعجب الكثار نباته ثم يهج فتراه مصفر ثم يكون حطام وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله واردوان ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور سلط الحديد هي للدنيا. هي للدنيا. هذه الدنيا هذه الدنيا هذه الدنيا غيث أعجب الكفر نباته المطر نزل المطر ده بقى فيه نبات هذا النبات أصبح يهيج ثم يصفر ثم يقلون حطامة هذه هي الدنيا يعني هذه مآل الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا هذا دل على يعني قصر الدنيا يعني اقصى واحد مثلا او العاده ان يبقى 60 70 سنه 60 ل 70 سنه عماد جدا سبحان الله طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كماثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها وكنا بنمثل أن الدنيا دي عملة يعني زي نقطة في بحر نقطة في بحر لو قلنا نقطة في بحر يعني عبارة عن واحد ملي على مليارات المليارات الأمطار المكعبة طيب واحد ملي على مليار مليار متر مكعب مثلا بيساوي كم يعني مليار واحد ملي نقطة واحد ملي على مليار مليار متر مكعب من الماء كم يساوي يا جماعة اخوانا خدناها في الرياضة ايوه صفر اي رقم على ما لا نهايه بصفر فهي طبعا مليار مليار ده عباره بالنسبه للواحد ملي معناها حوالي ما مليار مليار ده يعني ما لا للواحد فطبعا أي رقم على ما لا بصفر ف60 على ما لنهاية معناها صف كأنك عشي صف سبحان الله طيب قال بعض أهل العلم لنعم الله علينا فيما زوى عنا لن الدنيا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها وذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا دين نقطة في منتهى الأهمية يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يعيش مسكيناً وأن يحشره الله سبحانه وتعالى في زمرة المساكين كما تعلموا طيب من أولى, من أولى بالدنيا الأولى بالدنيا هو النبي صلى الله وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يعني كما تعلمون يعني منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله فهو فصلى الله عليه وسلم هو في أعلى منزلة عند الله ومع ذلك عاش حياة المساكين سبحان الله ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله ما شاء من طعام ومن شراب ومن أفخم المساكين لأتاه الله سبحانه وتعالى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الآخرة هي الدار وأن الإنسان لابد وأن يعمر فيها أن يعمر للآخرة سبحان الله طيب فإن أكون فيها رضي الله النبي ما رضي الله النبي وأحب له أحب لي من أكون فيما كره له وسخط, وسخط. يعني أن الله سبحانه وتعالى رضي الله حياتا معينة سبحان الله ولم يرضى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الدنيا وزخارفها كما تعلمون طيب إن ضيق الله سبحانه وتعالى عليه من الدنيا إذن أرضى لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي بأن يضيق عن النبي صلى الله عليه وسلم في دنيا ولم يبسط له من الدنيا قال ابن القيم أشبه لأشياء بالدنيا الظل <تصفيق> إيه حتى حلوة <تصفيق> تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص وانقباض, وانقباض سبحان الله فتتبعه لتدركه فلا تلحقه يعني سبحان الله هذه الدنيا كالظل هو أصلا الظل ده يتقلص وينقبض وينقبض بقل تجد فلا تلحقه هو يجبه الأشياء بها السراب أيضا يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا واجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب واشبه الاشياء بها المنام يرى فيها فيه العبد ما يحب وما يكره فاذا استيقظ علم ان ذلك لا حقيقه له وكما تعلمون ان ابن القيم رحمه الله قد اعيا من بعده بكلامه هذا سبحان الله سبحان الله يعني يعني كلام يكتب ما الذهب إذا تبعت كلام من القيم في الفوائد وفي زاد المعاد تحار, تحار منه الالباب ف يبقى اي انسان مننا احنا ممكن نخلص من الجزئيه يعني سبحان الله أن الدنيا شب... نشبهها بالظل ونشبه أيضا الدنيا بأنها منام ونشبه أيضا الدنيا بأنها كالسراب طيب أيضا ومما يتسلى به المصاب أن ينظر في أحوال من ابتلي بهذا البلاء فإن أهل المصائب يتعزى بعضهم ببعض وفي التأسي راحة عظيم فالمصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة وتسلى الناس بعضهم ببعض وأما في الآخرة فقد حرم الله عز وجل أهل النار من أن يتسلى بعضهم ببعض وغلق دونهم هذا الباب زيالة في تعذيبهم وتنكي لهم كما قال تعالى اسمع ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركوا كيف أليس معنى أنكم تشتركون في العذاب وفي اللضى وفي اللهيب وفي هذه الحرارة التي تناها حرها وفي الزقوم و و وفي <تصفيق> أصناف العذاب أشكال وألوان ليس معنى ذلك أن هناك تسلي ليس معنى ذلك أن هناك تسلي لا سبحان الله العذاب عذاب ليس هناك تسلي أبدا وما تسلى به المصاب أن يعلم أن ما يظن ما يظنه العباد شرا قد يكون خيرا وما يظنه العباد خيرا قد يكون شرا قال تعالى في حديث الإفك اسمع لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير طبعا يا جماعة احنا هنا بناخد هذه السلسلة لأن كثير جدا من الناس لا يستطيع أن يتصرف أوقات المصائب معرفش يتصرف في أوقات المصائب تطلش العقول وتحارق قلوب ويعني وينطق الإنسان بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ويفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وممكن الحل بقى في كلمتين الحل ممكن يكون في كلمتين أو أربع كلمات أو خمس كلمات يتفوه بهن وتنتهي المشكلة والله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك قال تعالى وعاسى احفظ بقى بقرة 2016 وعاسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا خلاص قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا قال عمر من خطاب رضا الله عنه لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره وقال الحسن لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة فلرب أمن تكرهه فيه نجاتك ولرب أمن تؤثره فيه عطبك وقال التنوخي كان يقال المحن آداب الله عز وجل لخلقه وتأذيب الله يفتح القلوب والأبصار ونتوقف إن شاء الله عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين وإن شاء الله هيكون الدرس بعد العشاء بتوقيت مصر إن شاء الله كل يوم اتنين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال من كتاب تسلية المصاب بما في البلوى من النفع والسواب وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته